بوك تو ستة ون سبعة وخمسون سبعة وخمسون دوكتر كده عند الطبيب عند الطبيب ما جي دوكتر كده أبوينمنتا هي عندي موعد مع الطبيب عندي موعد مع الطبيب माझी भेट वाजता आहे الموعد عندي في الساعه 10 الموعد عندي في الساعه 10 आपलं नाव काय आहे ما اسم حضرتك ما اسم حضرتك कृपया प्रतीक्षालयत बसा تفضل اجلس في غرفه الانتظار تفضل اجلس في غرفه الانتظار الدكتور यतिलच एवढ्यात الطبيب سياتي حالا الطبيب سياتي حالا आपल्याकडे कोणत्या विमा कंपनीची पॉलिसी आहे تأمينك الصحي مع اي شركه تأمينك الصحي مع اي شركه مي आपल्यासाठी काय करू शकते بماذا اقدر ان اخدمك بماذا اقدر ان اخدمك आपल्याला काही त्रास होत आहे का هل تشعر بالم هل تشعر بالم कुठे दुखत आहे اين الموضع الذي يؤلم اين الموضع الذي يؤلم ملا نهمي باثي دukt اشعر دائما بالام في الظهر اشعر دائما بالم في الظهر ماذا نهمي دوكا دukt عندي صداع في اغلب الاوقات عندي صداع في اغلب الاوقات كدي كدي ماझा پوتا دukt اشعر احيانا بالم في البطن اشعر احيانا بالم في البطن كمरे परंतचे कपडे काढा من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك تفاسلي ميزاور ظোপা من فضلك تمدد على السرير من فضلك تمدد على السرير आपला रक्तदाब ठीक आहे ضغط الدم تمام ضغط الدم تمام मी आपल्याला एक इंजेक्शन देते ओतिक इब्रा हक्रा मी आपल्याला थोड्या गोळ्या देते ओतिका हबूब ओचिक हबूब मी आपल्याला औषध लिहून देते ओतिकिया طبيه للصيدليه